هل, هل الصحيح ان هل, هل هي صحيحه مقوله ان ضرر الاخوان المسلمين على الامه اعظم من ضرر لليهود والنصارى هذا يعني نعم قد منها الاعتبار قد يكون ضررهم اكثر قد يكون ضررهم اكثر لكن لا نعاملهم معامله اليهود والنصارى